ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا شهيدا إلا تقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولا تدع لنا حاجة من حوالك الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك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 وثنى عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سقطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين الله وختاما نسأل الله أن ينفعنا بهذا الإصبار مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية هاتف رقم أربعة, أربعة, أربعة فاكس أربعة تسعة تسعة ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسن.